أعوذ بالدعي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن be the فنهار <تصفيق> الذي y <in> And <laughs> وَإِذْ قَرَّرَ أَنَّكَ Kiitos <mully> كذلك من جزى القوم المجرمين ثم جاء Onnella on la anzan ran ku bizankon lèndi tofi من ma umu mikonni فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ فَتَوْبَ